وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَّلْتُ آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي انا ربك فاخلعن عليك انك بالواد المقدس طوى وان اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري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 فل بھیست نفی اہلی مد ی نج قدری موس وستن تو عیاتیلکریہ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 می کتبی وال فی اصو سم ام فرج نبی اضوتی کلو اب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 فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا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 فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنا تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 إنِهُ لََ بكُمُ الذي عَمَكُم الصِحرَ فَلَ أُقَطِعَ أَيدَكُم وَأَجُلَكُم مِنْ خِلَافِوا وَلَ أُصَّبًاَّكُم فيِي جذور النَّخْرِي وَلَ تَعلمَُّ أَنَا أَشَدُّ عَذَابَ وَأَبَقاء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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَٰئِ الَّذِي آثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ مُسْتَامِرِي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 قالوامَا أَخْلَفْ الن مَوعيدَكَ بِمَكِنَا وَلَ خُِّ الن أَوْزَارَم مِ زينَةِ القَوْمِ فَقضَفْ الن فَكَذَلِكَق السَّامِ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 بَلُ ييا قَوْمِ إ مَا فُتِتُ بِ وَإِنَّعََبَّكُمْ رحمَُ فَتَّبِعون وَأَْطعُ أَمْر قالَاولَّ بَحَ لَهِ عَكِ فِي نَحََّى يَعجِعَ إِلَنَا قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعًا أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف فرین کمل هو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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِي يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا من أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَقَدْ قَضَى مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا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 قَبْلَ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا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 قَالَ بِطَامٍ اَجْمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى تصبر على ما يقولون وسبح بحمد رَبِّكَ قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى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 لَكِنَّهُ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلُ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَّقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أن نذل ونخزى قكُلم مُتَبِّ صُ فَتَّصُ فَسَتِعَلَ مُونَ منَ أصحابُ الصغاطٍ السو وَمَ